بسم الله الرحمن الرحيم إذا السمام انشقت وأدنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأدنت لربها وحقت يا أيض الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى أهله مسرورا وأما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا فسوف يدعو ثبورا ويفلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لا بل إن ربه كان به بصيرا فلن أقسم بالشبق والليل وما وثق والخمر إذا اتفق لتركبن طبقا عن فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم القرآن لا يفتدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما فبشر بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير مبنون